السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين وما بعد درسة إليو بيتا تلقوى هنا زممزية تحرير المقام يا عبودية تكتاجى أنواع العبودية زي لمبيلي وذكرنا أمثلة وأدلة على ذلك تكتاجى إلى أن بيقوانبان فسمع قمبا إناؤ زينغتى وا إناؤ تجمي كتشريا الشرعية مانى الخاصة ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على ذلك وما يتبعها تككمايا قيني كويلزا فرو كان المؤلف يذكر فروع الربوبية لله سبحانه وتعالى فذكر عدة أفعال وصفات مما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى الآن نواصل تكملة هذا الموضوع تتكملشها موضوعه زيادة يهابو بعض المسائل اللي موضوعها تطياونها اليوم نعم سلمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد رسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين انا بعد في غربه الاسلام التاينيه رحمه الله في ثالث العوديه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستثبار عن قضونه والجهد له كان عذاباً على صاحبه كما قال تعالى وجهدوا بها واصديقناتها أنفسهم ظلماً من فانظر لي فكان عابدة من السديد وقال تعالى الذين آتينا الكتاب يعرفونه يعرفونهم كما يعرفون أجناءهم وإن سريقاً منهم لا ليبتمون الحق وهم يعلمون قال تعالى فمنهم لا يكتسبون ولكن الظالمين في آيات لا يدرمون نعم هذه مسألة مهمة جدا ذكر المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة مهمة جدا نا لمسألة حق في الحقيقة مزيد صان نا إن <تصفيق> <هم عيشة للتصفيق> تيا من رحمه الله فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحث له كان عذابا على صاحبه هذه قاعدة مهمة يحفظ هذه قاعدة مهمة جدا نانيب بقائدينه المعرفة علم أو غجوز بالحق يكون يجوى حق إذا كانت مع الاستكبار إكيوا إكباموجان كبري عن قبوله يكون يكبالي لحق نانيوا لكن مدام كنا كبري كمن فايم من السيكبالي لحق والجحد به نكون كنوشا كان عذابا على صاحبه ولو كان معرفيا إتكواني عذابك وكي حتى كمن معرف حتى كمن علم هذه مسألة مهمة جدا مراد مؤلفة قوان بيها قوان ليس كل علم يعتبر به ينمان سيوكي ليليمو انديو ينكشفانين، وزين قتيبة. لا ينفع المعرفة بلا خووع لله. ما ناكي. أمثلة أمرين. علم هيفازك كنفعيشة، اكي وهينا كفواتة. أنا ويا الله. نا اكي وامتى أنا علمه. أنا قوي وحق. ثم هفواتي. والله الجهل خير منه. الجهل خير يعني بس مجرد أن عالم عندك علم ألف ما تعمل به ويتمين ويفني كافل العلم ولويتمين يا أخي أن تبقى جاهلا أحسن منك بكثير كلك وإنك جسم من شيء حجة تبري وجوه حقي ثم لا تعمل به ويظهيم قاعدة مهمة سنة المعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار والجحد له كان عذاب. إذا كانت حق يلفوا إكتائي أو إبينغي يوني عذاب كوكوهيد هي علم سراحة علم هيوني علم يعذاب كوكوهيد لذلك يقول أهل العلم علماء أنا زنجمزة ومنينتين هاي منينتين كمقاعدة مهم جدا هاي منينتين مهم جدا قال العلماء العلم ليس موجبا للهداية لا بد تفهم هذه قاعدة مهم جدا إذا سيدي كنت سيدية تتوى الشدني كنت صحا يقول العلماء العلم ليس موجبا للهداية إنما هو سبب إنما هو سبب علم علم hay lazimishi uwongofu hay lazimishi uwongofu si lazima achukue na elimu achi lazima wewe una hidayah lakini elimu إذا معناه كن يقولون بليس كل علم هدى وليس كل عالم مهتم كم من الناس عندهم علم وهم من أفجع الناس في الأفعال موجود الموجود استوت تقولي ذا فيبه يبانه هنا هو يبانا تنا أنصومة أنصومة هو يبانا كنصومة وين ينكتب نهو بتو نا كوزمومزي. كوايوهوا، وسيشانغازوا يكوا بآه إذا كوا يهوه يانسوما ألف العلم ليس موجبا للهداية، إنما هو سبب. سيلازم كل من يعلم أو علم كمان علم عيقو، لكن من أضل الناس يدعون إلى البدعة، يدعون إلى الشرك. يدعون إلى المعاصي، يدعون إلى الفجور، نواكني ساحون يتعلما موجودين، ليس كذلك، قيبهو علم إلى حي كفني لماذا؟ لأنه علم مع جحود، علم مع استكبار، كما المسلم ما فهذا عذاب عليه، هو كونه عذاب وسيب جايه، وهذا غير واضح، قيهو hii ni funzo kwa awamu nasi, Ana awamu kambe a tena nsoma bwana fulani haiwezekani ule fanya hivi ule ni msomi bwana haiwezekani kufanya hivi spokuwa ni lazima takwa ni wangofu la la. laa, la, la. hidayah mbali na ilmu mbali iyeye kuwa na ilmu ni sababu kweli ya kuwa na hidayah, lakini huwenda ile sababu isifanye kazi kwake kwa nini, kwa sababu kuna mawane kuna kibri kwenye mwane هناك جهود هناك موانع إذا كنت تكون هناك هداية حتى كما نعلم أليس كذلك؟ كم من الأهل البداء رؤوس في العلم هم ابتدع ظلال يميالي <تصفيق> وحفو كيف هي مسألة هي عندهم مهمواك نخوف كنه هي مسألة خوف كنه هي مسألة Iko kwetu sisi tunaosoma Kwa malazma tuogope Isijekawa ilmu yetu Ni ilmu kamahi Ambao haitupeleki kwenye hidayah Hii tamweka Manadamu aweko na khawuf Lazma tujue kwamba, Ilmu ni sababu ya hidayah Lakini Assabab La yastaqillu Binafsihi Assabab لا يستقل بنفسه حتى إن تنضم إليها أمور أخرى. بقي لسبب إبتداء توفيق الله. روفانيكاس. كيفوا أسيت جمع علم كسبب مستقلة. بحيث إذا وجد العلم لازم يبتدأ كان هداية. لا. هي بصيبو. الأسباب ما تقل ما تستقل بنفسها. أولا الأسباب. Ma bi nafsiha Ma lam tajtamik umur ukhra Lama ipatika Kama taufiq Allah Wa iyanatun min Allah Do ili sababu itafanya kaza Awa ili sababu iya fiki mashiatu Allah Do itafanya kaza Kwa iyo hii nukta muhim Hapa huichiki fungu Tumirokota fayda kada Fayda ya kwanza ni hiyo Ni kwa mailmu hayla zimiani na hidayah فإذا بينكم بعلم لكن لا يلزمهم فإذا تعرفونكم بالأسباب ما تستقل بنفسها ما تعمل بنفسها إلا إذا انضم إليها شيء آخر وهو إما توفيق الله أو إرادة الله أو مشيئة الله أو إذن الله سبحانه وتعالى لزم يبحث التوفيق من الله لولا سبابه لذلك هي نتلك هذا فإذا إنه أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع لأنه تقول دعا زمتومي يوم بعلم هوم بعلم مجرد يوم يفونغنا نفع تقول دعا زوتك زمتومي علم سمنافع لماذا؟ كسبب مجرد العلم ما ينفع دمانمتك إذا سأ إذا سأل الله يسأل الله العلم النافع. العلم النافع نبي نيلنا إن خشوع نمثال لأمر الله نطاعة الله علمه هي إنه علمه النافع واضح. وحى ونودايكم بو بواني ونزوني. لكن أمي كسي أحقيها كيسيبو بسيباليكم بع. علم بكيك علم بكيك هايوزي كون سبب وحيدا يبقى كينجيه كتتشنجي نبادات كسبابو أسباب هذا جي تجمع بكيك نوكي سبب بكيك شو الأسباب قد لا تعمل إلا إذا ضم إليها توفيق من الله سبحانه أبوني بسبابو إنا هو كسبابو الله شيء ذي نيشة ثم استدل بالآية فقال قال على ويحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلماً علوا، آية صريحة في المسألة، ويحدوا بها، وككانوشا، آية ذا الله، لكنه واستيقنتها قيظ والقوى نيقين نيقين نا أعلى مراتب العلم. كي وانجو كي كُبوا تيلي ملكونا جوهار. لكنه هدايا كليزا جحود. هذا واضح غير واضح. كَيْفَ هَبَ عِلْمُ إِكْوَّهُ بَلْ تَنَأَّ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْعِلْمِ مَنْ يَقِينُ الْبَتْكَانُ وَكُنَاؤُ يَقِينٍ لَكِنِّي إِسْتَيْقَانَتَهَا مَفْسُودٌ لَكِنِّي مَدَامُكُنَّ ظُلْمًا وَعْلُوًا كِبْرًا يَعْنِ ما داموا كنا موانع ليه سبب يهداية إيكو شفت كنا نوني اليقين بالمعرفة إيكو يقيني علم لكن كل بقوا كنا موانع فيزيزي فهداية وهو الظلم والاستعلاء وهو الكبر في الأرض هذين بلقيا وسيا نتين حقي نواسيباتي حقي وسببه أو فيزيزي كما ikiyo ni sababu ya kuongoka wanayo aliko hawana waliko wanayo lakini kwa nini hii sababu haikufanya kazi kwao ni kwa sababu hawakusafisha nyoyo zao na viziwizi vya hidayah na ni katika kiziwizi cha hidayah Tano kama sikwambia bana we bana mbona wanafanya isbal bana hujui isbal unajua najua sana mimi najua sasa utakaje ndio hicho huyu ile ilmu yake yakujua kwamba isbal ni harame haramu nimemuongoza haikumuongoza kwenye kuacha isbal kwa nini fi kibr fi qalbi Fi mawane kwamba mimi najua na najua kama iyamotoni lakini moto tu تلتين والله هذا هذا سمعته بأذني هاتين ما حدثنيه أحد. حكونا مثل حدثي هايا في الحج في مина في المخيم أيام الحج والله أيام الحج في مина واحد نصحه يا خديت مس بليخ كيف هذا نقول كوبا فغلق أكسم أتواشين مين انتق... تك أسمى مين تأكل جاموتون نزايدي نче؟ بسنيب مين مسيوهابي بقو... في خنز وفي فوب سيسي نيني من التابو نيني بعانا وهابي ويني علماء ويني واتن في فوب هذا بحرفه والله بحرفه كل ذكر ثم قال لما اللي قال الله شيخ شيخ خلينا أعطينا نينجني ببغاني توجهنا متوس توجهنا متوسس نسأل الله السلامه والعافيه أليس هذا كبر بلا شك هذا كبر والعياذ بالله هذه هذه أمثلة موجودة نسأل الله السلامه والعافيه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين تزامن يوم تومي أتزامن نسيسي يوم ماك تتزامن ليب يكون مشئوا واو الناس المفسدون مشئوا يملزيكا هذه واو اني مشئوا و نظرت إلى خاتمته تعرف سابقته هو تعرف ما لا سبق إذلك لا يزال الرجل في قلبه هذه الأمراض تاتخونه في آخر لحظات بالله عليك موجد هذا كم من الناس في الظاهر ما شاء الله الناس أهل خير حتى قريب كريبوتكم شهود يبهب لكن لما مات فضح فضح لما كان في السكر ظهر حاله الحقيقة لذلك ذكر هذا الحافظ بالرجب رحمه الله تعالى خطورة هذه المسألة فقال الذي في قلبه دسائس ودغل يخفيها في قلبه لا بد أن تفضحه في سكرات الموت يفتضح ويظهر حقيقة حاله لماذا؟ وسبابه عاش مختفيا لكن ما في قلب تظهر عند الموت تظهر تماما نيولك ونميواكيك ولا إله إلا الله والله تظهير التظهير يتكاذيت نقولك يموافق فيهما أمراض النفاق وفيه الرياء وفيه الشرك والله يظهر هذا موجود بالمسف فالإنسان يحذر ويجتهد في تصفيات قلبه اجتهاد سانك صفيش ما واقف قصباب والله مش يخونك حتى كلكني شهدني بحاطي تبك كم كنا هذه أمراض من فيه كنا تظهر في خاتمة عمرك تزكع وتتبين لهم كم كن بوليش وهي نمارة حديثة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل جنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا شبرا أو كذا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار تظهر في خاتمة لماذا؟ لا؟ لأن كان في شرف قلبه يخفيه فيخونه أعماله فيخونه Amaluhu naam Then after that So, the Lord said Alladheena atayna humul kitab Ya'arifunahu Kama ya'arifunabnaam So, sababu ya'idaya Wa konayum Ya'arifunahum Kama ya'arifunabnaam Wa na'yijua Kama na'yijua totoawo So, if you say I'ma totoawakon, you pay to ka umtefutan to هذا هو نفو نفو يجو حقه هذا هو إلي علم يا قو يجو حقه إلي كوا نينجي نايل كوا وقناه وكياسي وقو من كما كو پمانوا مطوط وكيا نيوك إلي علم وقناه وكياه لكن وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق lakini baadiyawa au kundi katika wawa baada kuijua haki wanaificha wanaificha wahumi alamun tena wakiwa wanajua kwaibu wanakusudia kuficha wanakusudia kuficha kwaibu ilmu yawa haykwa ongoza haykwa ongoza limada li anahum yukfuna vid ma yudhiru indahum nifak ma ilmaane hapa katika mawane la hidayah nifak النفاق يخفون الحق ويظهرون البغض عندهم نوع نفاق وإباء نككتاء ككتاء أو استكبار ننفاق وكاوان به ريشة كن يومي نكوم بسيبو كما أهل العلم لكن في الحقيقة ونفيك علم هم يقول يكون أهل كتاب نكلا ونكفنان نواو الذين يعلمون الحق Thumma lam ya'amalu به Hawa kuytumia haq Wa kaificha Wa kaipotosha Wa gairi dhali Wiyo tamkutahum tu ilmu akunayo Hatta Qur'ani meşuhudiya Kambayan ilmu Lakini haku hidayah Limadha Wasbabu Ilmu pekiyake Siyo sababu ya kutosha kukonguza Mpaka usibu taufiikum min Allah Happundi posasa Allah kukupa hidayah Diyosasaw taongoka Amma hidayatul dilala Na ilmu na ujuzi kuna Haytoshi Pakeyakim pakao patina Hidayatul tawfiq wa sabaat Ala haqq Allah ku ongozi haqq ini Alafwa kupe sabaat Usobutu Pakao wenduka kutani na ye Haya yotin katka asbab za hidayah Ukiyo angaze ya sababu ilm Kusabu ilmu bila sabaat Aina manayot Ilmu bila tawfiq Aina manayot علم بلا عمل هينا ما نايد العلم ما تستقل كسبب بكيك حتى تجتمع الأسباب كلها انفك في سباب وفوت في كتاني لو تمفته نعلم عامل رباني قيوا أصدان قايو نويني ليموينجي انتبه مانعليه ولا منشوني منشوني أنا علمه الله فني عامل أنا فني رباني إن هو ينتمي علميائك لمنفعة أكنفائك أما مجردكما متفاهم صام متخرج كله متخرج كله والله ونبارك لكم تخرج كله كتخرج كله تشبه بيكي هم منظوم بمدف والله أحسن أن تبقى بجهلك ولكم الصمك أما يقام به يكون فيدي في العلم الانتفاع به نهين دمالين جو سيسي توصمه قلتوا تفتنيني بالعلم فنهدي إلى طريق الحق وندخل الجنة أليس كذلك نهين دمالين جو يا سيسي كتتفت علمك ماهي تكجوكا تكابديش دمالين جو انتفاع تونوكا نم wa kala ta'ala fa inna hum la yukadhibunak haa mushrikun hawa kukataye bebe mtumi wa wa najuwa weyye mtumi wa najuwa weyye mtumi wa najuwa kambabweyye urongo walakin al-zalimina bi-ayati allahi lakini haa mazalimu wanapinga ayaza Allah yani wanapinga utumi alokufa Allah na ile miujizat ayati al miujizat alokufa Allah na ile ayath shar'ia Qur'ani alokufa Allah wa wanakata ndio wewe hawakutuhumu wewe kwa ni as-sadiq وكبين القران اللي كوجا ناه يوت ولي يبينا زوتني ايات الله الذين سبين سباب كبراً. كبراً في الامر كما الله سبحانه وتعالى يقول وسمع كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لا تارك اله جن يستكبرون شوف أمتمك لا إله إلا الله تفلح wawo nini? yastakbiru wanafanya kibri hatu seme na kwenye aya saada Allah tuwelezea wale seba nini? ajaala al-alihata ilahan wahida inna hadhala shayun ujabi zhipu yibwana anajialia muwabudhi wa hati ni mmoja tuwabudhu mwala mmoja itakuwaje ya mambu haya shangaza haya itakuwaje sisi tuwe na mwala mmoja peki yaki atile mewa atamsaidia nani? Isiyo na fikra zao. Hizi ndizo fikra. Sasa wataka wa waola wengi kwa sababu mmoja akilemewa kuna Mola na anmsaidia. Hiyo fikra yao. Ndio akasema aj'al al-aliha ilahan wahida. Huyu mtume atuambia mwenye kuabudiwa ni Mola mmoja. Inna hadha la shay'un ujab. Hili jambo la kushangaza. Haja zetu zikimlemea na nani? لو مانا أكتفتا مسنانو أكتفتا مكابوري أكتفتا مايتي أكتفتا موالي وو تها أكو وو نفتداندو أصليا بني الله نسأل الله العافية السلام إن ده يعتقد يا فاسد عند هؤلاء وهاي بو كتوجانك اللي توقفان ويا يقينكم بني الله بكيك دوافع بودي يستكبرون الكبر نكت كفر استكبر، ها؟ كمله الففانيا، إبليس اللعين. فلا أبين الله، فإن عرف العبد أن الله ربه وطالب، وأنه مقتفر إليه محتاج إليه، عرف العبد هي سبعة ملائكة لبوبية له، وهذا العبد يسأل ربه، فيتوضّع إليه، فيتأمل عليه، لكن أمر قد يطيع أمره، وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك. <تضحني between> Actually, Always, <alive> يا شيخ وانا نعم اعترف العبد الله ربه وخالقه الله ربه وخالقه ان جاء نا ككيري في الvilla قم يعني فقير إلى الله. محتاج إليه. أنا محتاجيا ملواقي سانا. يعني ربوبية يا الله. أكيسك ككيري الله. بس يا عرف العبودية المتعلق بربوبية الله. التجويع عبودية. قم بعبادة. أفا عبودي هو ربنا انكري ان الله مولاك وملهزك نا دليل ياونيشا نيني ان ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه قالوا الألوهي له هي نعم اللزوم مكيشك اكيري ان بقى رب خالق رازق يستلزم أن تعبدوه خلص لما عنا الدلالات بين الربوبية والألوية دلالات دلالة لزومية يستلزم ذلك. متحون متحون ما عنا باء شكيركم الله نيو خالق واق و مكيركم ب بين نيو مستقر إليه وامتجمييتونا مهتجيتونا حاجزك وذكوك كيتو. إيشكوك كيرهيلو هي اعتقاديك هي لازم إزاي ما توندا ما توندا يعني ياكم بع معبودية. لما عنا علما سما يستلزم العبودية. Tawshid ul-rububiyya yadullu dalalata luzum ala tawshid ul-uluhiyya. Nano maana kasema Arafa ul-rububiyya. Akimjua Allah kama andaya muumba wake idhan atajua kama Allah yulala muumba andaya muabudhi wawake. Na akikataa kumwabudhu, idhan inamana rububiyya yake pia inakasoro. Si umelewa? Ha? Lidhalika, wengi katika kuffar wengi katika kufar, rububia yao kasoro. kithiti, anakiri kwamba Allah nualumumba, alomleta duniani, yana emruzuku, watanfisha, tamuhuhish, yote tamkuta kafiri ule na kubali, lakini anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivu maana yake ni kwamba, alpopata kasoro kunyu ubudiya, ina maana hii kasoro, imetokana na kasoro kunyu rububia yake, tayari ili rububia yake kusu Allah inashaka, Kama hai nashaka kwa nini katika kukahaja, katika kibada wa mleke ya mwingine. Na we mweni mwako unayakini kwa mani yetumundi waloni umba. Yutu meleana? Kwe bahiru no maana dalalatul luzum. Ikipatikana kasoro kwenye ubudia, kwenye ibada. Akawa mtu ni mushrik, huyu mtu lazima. Itikadi yake kusu Allah andi ya elemu umba inakasoro pia. Kwa yu minamana ye, anafibitisha wa mbagi wengine article 10 mithali mfano mzuri mtafahamu vizuri mtu atoke kwake nyumbani aende kwenye kaburi ya Sheikh Elati amwambie mimi sijapata mtoto mimi sijapata mtoto sasa nimekuja kwako natumai nikisha kwenda hapa nikirudi nitapata mtoto Kwa hivyo Sheikh bwana tasarraf eh kwaningine utakuta gulatu sufia wanakwenda kwenye kaburi za mawaliwa na Sheikh Safa eh wanagonga kaburi taharak taharak asallallah alafia alibia kaburi taharak ni nipate mtoto au nipate nini huyu mtu alipokwenda muomba kiume Mambo ambayo kwamba hakuna na yinza fanya illa Allah. Hii ni kasoro kwenye ibada yake si kasoro? Ni kasoro. Aami kumshirikisha Allah kwenye dua. Na dua ni ibada khalis lillah. Hii kasoro yake hapa pa, ina ma'na huyumtu, ana kasoro kwenye kuitakidhi kwa amba Allah andaya muhumba pekiyaki. Huyumtu ina ma'na anasibitisha muhumba yin wanggine ambayuku kwenye li laki. Na wukimu ambayu kwa Mimisi sana, juwa ba na Allah ndowa naumba. Mwambia mbrongo. Kama wajua ye ndowa naumba, yastelzi mtoto mwambia ye. Mbono kuya kaburini, hii na mana wee wasibitisha mumba mwingine. Wakichendo chako. Hata kama husemi. Wado veru wade. Hii ndo maana kwamba mba, beina na rubudia kuna luzumu. Mlazimishe na hizi alawazim as sahiha, yajuzo inda salaf antulzima al khas mombi hata kama husemi mimi kwanziyana lewna itakidi kwa wewe wa itakidi kuna mumbagi mungin hata kama hajya sema warusok mabiyadile kwa nini kwa sababu umesibitisha khaliq maa kwa kitendu chako hata kama mdoomu husemi umewana hatariya ke Allah Allah al-ilmu maa nafa al-ilmu maa nafa hulimso yake حيكم نفعيشة تشوت كيرو اكيرو توأكير يا الله شخسما لابد تجواكم بعبودية خالص لله سبحانه وتعالى وهذا العبد يسأل الله ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه تمكوتة أنا مو بله أنا توكل كواكي أنا ني ني لكن قد يطيعه قد يطيع أمره وقد يعصي هو أكم طي Mola wake yule muumba wake na huenda kama muasi waqad ya'buduhu na huenda kama mabudu yema madhaliki eh na huko na muasi huko na mabudu huko na muasi ya'budu shaitanu wal asnam na huko na muamini Allah ndo muumba wake lakini huko shaitani huna sheikh yushiru ila taqsimi nnas fi rububiyya ila ta'ifatayn qismayn الناس في ربوبية الله على نوعين. من يعتقد ربوبية الله ويعبد الله وحده ومن يعتقد ربوبية الله ويعبد الله وهو يشرك به. إذن حلبيل ذا المقررون بربوبية الله. كنا نجنه وناكير ربوبية الله. قام الله ندي خالق ندي رازق ندي محي ندي مميت أنا كيره. آلافهم وابد إلا الله بكيك ingroupo pila kwanso na hindi doy na botakiba na hindi doy na botakiba amikiri rububia na mefuwacha muktaba waila rububia akam takasiyabda Allah yule lumumba ya pili wamikiri rububia lakini wana msherekish wamikiri rububia lakini wana magasi imma shirk amma magasi magi na paniwa tuwapi li ambaoni wapunguf imma ni ashabu kabair وإما أن أصحاب الشرك كل كانوا نائل معصيا تقولي كيفا لو قد يعطيه أمره وقد يعصيه ألف من بيلكثفه وقد يعبده الشيطان كوننا ما المقررون بربوبية على هذه الأقسام الاثنين اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كيفه ربوبية الله إن فتك كان نوفوات لازميا لازم كنونكم تكسيع الله سبحانه وتعالى Nambele hapa watastadili na aya ambayo itakuwa ni dalili ya wazi kuonesha kwa mba kuna watu wanakiri rububia ya Allah lakini wanamishirikisha wanakiri rububia ya Allah lakini wanamuasika ba'irin thunub nakuna watu gurupu ya pili wanakiri rububia ya Allah lakini wana ibada hii pekiyakin na hawa muasika maasika ya shirk na gairi thaliki waibu hizu aqsamu في ربوبية الله سبحانه وتعالى. نكون واعي وناويلي وكافوات مقتضى ويل علمه. وكم تكسيع يباد الله الحمد لله. نكون واعي وناويلي وكم شريك إش الله نهوك وناكيرك وموان موحدون. نقبل وتمسك أمته. بيوت الكفر شجع وتبان واعي وسم الله يكو. ولا وحاسم يكو مع الله نولمني كابولي ذلك. Ha? Huwini mtu haja iliwa hahi haqiqa. Kwa mtu haja kwa ni mkiru bin rububiya, huwumushrik billah subhanahu wa ta'ala. Na wangat katika amba ba amba vahirin wa islamu. Wa nafama kanzu, na makofiya, na magina yaki islamu. Na wapija shahada. Na husali salatano. Lakini baada haf, wa naenda kwenye makaburi wa katufu, wa kaswali, wa wa kaomba haja zaa bangapi kwa hiyo huyu ni yule ambaye kwamba anakiri rububia ya Allah lakini ni mushrik billahi subhanahu wa ta'ala na mbele atataja aya dalilala hadha na لا تفرقوا هاي بين أهل الجنة والنا واتو أحبوني واتو مطوني كوني تكديه وكوسا وساها حكوا نفس بابنوزي هبو هذه العبودية هي إشارة يردية عبودية جان من فهم انتاج جانز عبودية عبودية قانية عندما يقولون أنه يكون تفوت بين مسلم و كافر الكوني العامة العبودية العامة الكونية هذا هاكو يكون تفوت بين مسلم و نكافر في قصصها تفوتنا في قناب العبودية الخاصة الشرعية مؤمنة تطيق نتأكد شرق نتأكد شرق أما كوس العبودية العامة حتى إبليسي منها أنا كباني Nambeleta cha ya ayakon ba iblis akiri kwamba ba Allah malawat. Tasa, abudiyahiyon na fedyagan, fedyan iblis imukosasa. Kwaibu abudiyahiyon siyomazing malingon ni abudiyahiyon yapiyili, kwaibu abudiyahiyon siyomazing malingon ni abudiyahiyon yapiyili, kwaibu abudiyahiyon siyomazing malingon ni ni حتى مكفارة حتى شيطانية ناي ربوبية قبى بقولنا تفاوت بعده حاجة لا <تصفيق> هذا هو هذا دليل المسألة اللي اللوامبية قم عبودية قم يقام معها الشرك حين فعسي دليل إنه آية الله سبحانه وتعالى سما وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ يعani al-imano al-aam, al-kawniyya حوامini wengi wao il bil illa wa hum mushrikoon يعani fil-ibadah ispukwa kwenye ibadah wa nuh mushrikoon hibin al-fafasiri nani Abdullah bin Abbas asima anahum yuqirruna bil-rububiyya quibwa al hapannin al-imano وهم مشركون يعني في العبادة فجمع بين الربوبية وبين الشرك قويب إن معنا منتوك لتربوبية لفق لتشرك قوي سيمة إسلام سيمة لا بد من العبودية التي ألوهية أو عبودية أم وابود الله خالصا لوجهه قويب وما يؤمن أكثرهم بالله وينجيها ومؤمن الله إلا ونمشرك شمدنياكي Kwewe na maana ili iman wa nayo, ni imani ya rububiyat. Tawhidu rububiya wa konayo wengi. Wa Ispo wakitaka kufanya yao. Mshirikisha Allah basi hapon ni wanaharibu. Na wanapotoka kwenye mstari wa tawhid. Kithalika <todit> utakuta mshirikun. Wanakiri. Wanakubali rububiya ya Allah. Wanakubali kwamba Allah yupo. Wanakubali kwamba Allah andi ya mwenye dunia na kilakishu. Lakini walpofeli kwanya ibada ila tauhidiaw ya rububia haikuwasaidia chochote wakaito mushrikun wakaito kufar na mtume akawapiga vita akamwaga damu zao na wao wanakubali kwamba Allah ni khaliqu ni raziq ni mudabbir sasa utasema vipi hawa na tauhidur rububia mbona mtume mwapiga kwa sababu wa hum yani fil ibada fil ibada hawataka kumtakasia ibada Allah ndipo kapigwa jihad Nandipu wakwa kwa muangwa damu zao Kwa sababu hawatakikum takasiyya ibada Allah subhanahu wa ta'ala Wa muabudu yake Huku wa nakiri ye ni mulawawo Huku wa namishirikish Kwa iwa warongo Ni warongo kama ni wakweli Wa Allah ni wa yafani Amabudu Yafaa Amabudu Nandumtumi sallallahu alayhi sallam Alimuliza husayni babaki Imran. كم إلهًا تعبود يا حسين؟ كم إلهًا تعبود؟ ووابد وولا وناتي حسينا كم مية ربي الله عنه؟ هبو كم لا يسلم؟ أكم مية واحد في السماء وستة في الأرض ممن أبده وولا سبع موجي كيو Sita wa kwa kwa niya arwa Tuma alayi sarasal Amchukwa kwa kini, tupulupul Akamuliza soalam zito Bada dhali Akamambiya ya Husein Man li ragabatika wa rahabatik Man li ragabatika wa rahabatik na ragba Ya una hamu, Wataka jamu lipati Wa rahabatik Aukiwana khofu ya hatari Wataka akwepushi hatari pomomba na aliy juu mali ardhi wali ardhi ni sita mali juu mmoja husaini akambea bal fi sama yule aliy juu wakati wa jambo muhimu la hatari likinifika na shida hawa walioko sita ardhi wote siwataki humlekea yule aliyeko juu pekee yake na ndio Mtume swalla akambea bas خلاص sheiji yeye ikiwa wakati wa shida na wakati atakosaidizi wamlekea yeye يا حسين أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين أكا سكرني ما زيفي أكا وازا أكا سمكوه لي هذا هذا سؤال لما مسألة فتشاهد شهادة الحق أكا فيجي شهادة, شهادة الحق أسلم أكا لأمي مكوه بالتدرش كما ميني وكاتي وشيدا هو لكي وليست كما akajua wazi. Madamu namlekia ataimu ya shida, ita ilazima ataimu ibada pia, niyende kwa Na yule ndia mwala wa haka, na yaka silimu, na yaka shahadia. Kwa hivo, hapa tutasema Hussein al-Kumuslamu. -kwa, kwa sababu wa mikiri, mwala liyaju. Alipokuwa ni mushrik kwenye ibada, na ile rububia yake pia tukizingatia tena. Hivi ndipo mambo ya lihivo. Kwa mtu situambi hapa oo, oh, ninyo kufurisha wa islamu, Hakuf, hakufurishu mwislamu, kufurishu wa kafir. موسلام ده كفر شو ايه؟ يولي انبه ينكفيري يقول حكمه واحد اظهر الشرك والكفر مموكا موسلام ذاته؟ كيف انتسمه اني موسلامه وهو يشرك بالله؟ ايه جماعة يعني حتى كيلين دوغو زاكبال قمبا هو سيو اسلام نميمي نوونا هو سيو اسلامه بعدو نيندليه كويتا هو اسلامه كيف هذا؟ ايش نفايدة جاني سيسي ما في فايدة كسومة ايكي هتوازي كفرق wa tawhid na hndi na faida kusoma kitabu hiki na ndo maana nyinyi mkawaambiwa saa zote yenyewe saa zote ni aqida aqida tauhid ha mumalizi kwa sababu mambo kama kwa sababu ya hakaika hizi waddu wallahi watamani lahi hivi kitabu nyinyi mtavichoma alhamdulillah mana dan tufdihum ni kama wanafika wasema nini lau wangeweza kuifuta sura at baraa أه، فضحهم لذلك ك كمدينة سورة توبة النف الفاضحة الفاضحة إما لزي التفصيل زمان في خط ما قالوا سمعني في السورة يا لماذا؟ لأنما ما تبين الحقيقة نحن ما نيجي نميل ذي للبدع العقيدة الصحيحة الصافية ختوك أكوني ماذا وكنيته مزجينة أو كفرشواته أو هي ويا لا لا لا, لا. نأني أكفر إشفاءه، آه، نأني هو تكفر إشفاء كهولة لا، لا هي الزكاة، سيسي كاتك شرط الزات إلى لازم توم كفر إش كافر، هي الزكاة نكافر كيف؟ أفنجع المسلمين كال ما لكم كيف تحكمون؟ الله توم بجيبه، متفانيا جم إسلام وناو هذا؟ قاتوس جيوه بالله، labda mtu aseme hizi aya sasa tufanye mpango kongamano tukae tuone namna gani Qur'ani kuna aya fulani pale hutukera tuzitoe tabidi diba, macho watu atuambie sasa lakini hatuwezi idhan lazima huu kweli jamati ukubali na tuuseme hata kama tutashindwa kufuata lakini alhaqqu yanbaghi an yuqala wa yubayyana wa yuwaddah بسم الله فإذ يشهدين أن دعوهم أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى ولئن سألمهم ما خلق السماوات والأرض الله قال تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون kullam yadinni wala kun kullu shay'in wa huwa yafiqu ana lillahi alayhi kunta ta'lamun sayaquluna laka qul inna tashabun n'am wadih hizi aya tatik aya zaonesha wazi kwamba ha kufaru kunishi wasairu mushrikun walikuwa wanakiri kwamba Allah khaliqhum wa raziqhum wanakiri lakini huko kiwaabudu <تصفيق> لكن إبادة تامودم ممكن. ومع ذلك اتكديا ويكوكبالي فما بالله نوالوامبا حيك وحامدا موزاه. النهاردة صلى الله عليه وسلم قاتلهم تعلم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقررون بالموت. نهيه نواضح آيزي كوازي za 80 wala insa alta man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah wala insa alta man khalaqhum quluna Allah eh wanakubale kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio khaliq ndio ile tuumba lakini kwa nini ukiwa na haja waenda kwa makhluq wa kiumbe hapo ndipo bado hatujafahamiana na wao ni nani aula angalia mwanadamu akili yake ilio ya sikikubwa sana kweli mwanadamu ni mtu dhulumu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko hai ambaye hafi uhai wake huamelele subhanahu wa ta'ala hana mwanzo na mwisho tena atuita kwenye kitabu chake atuita tuende tukamuombe atuambia mimi niko karibu ajawamu Niyombeni mimi mtawajibu dua wa idha sala ka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'i mola wako aliye juu aliye hai uhai usikona mwisho wala mwisho yuakuita akwambia ewe mkia wakikuuliza waja wangu mimi ambe wa mtume waambie mimi niko karibu Najibu jibu dua Wamuacha ambaye ana sifa hizo waenda kwa kiumbe ambaye uhai wake umekwisha ushakufa hakujui kama wamweleka hakuoni Hakusikii. alafu hajakuita eh hey, jamaa huu ni utongo kiasi ya? ha ni utongo yu. Huyui wa hali ya juu huyu yuakuita huku. yule hakukuita mola wako haja hafi yule amekufa Mola wako yu wakujua wakimuendea yule hata hakujuyo wakimuendea. Badunga ngananayo inrakule. Ha? Lashaka hani. Mina aljahal ili inda alinsan. Hunu ni ujinga usokuwa na kifiniko. Wala hauna vibit. Kwa sababu zaid. Na badu sasa mtukama huyu. Tualazimish wa muislamu. Hakuna rusakumitaina langene. La. Hapo mtatusame. Hata kama hatuwezi kusurri. Kwa makafiri tutaficha vifuani. Ili tutaficha. Atakama kuna shida kusema, lakini tuwa itakidin kufar. na shak. watu hakuna siku tutaitakidin wa islamu. Ma adamu yishurikuna? Billahi subhanatana. Kif? Ya'buduna al-kabuli, ya'buduna lasunamu, ya'buduna. Subhanallah. Ena al-islami, kwa khatari basi hizi za Qur'ani. Zina wa kufurisha watu kama hawa. Nasisi badu tuwa Haa eh, la shaka. hiyo ni makosa na ni mudaha na fiddin wala yajuz kwa hivyo kuna kitu Allah amekupa cha thamani cha itwa moyo nani anza kufungua ka chako kaona moyo wako ah kusema sawa yeni kate mlima kama zibe na mlima misisemi lakini ana adin Allah annaka mushrik kafir sili dhabiha yako si kuozeshi si swali yako la ya ano tabbika alihi al-hukum. Limadha? Liyana wa mushrik. Allah. Suhano wa ta'ala. Hii diyo tauhidi. Ukifahamu. Ni kuhifu. Lakini tawhid ya kihulela. Ah, sisi kwa sisi. La, la. Ma ya nabiru kwa. Na hapa ndipo masahaba wali tamayyaz. Wakatushinda. Kwa ni wawa na wazazi. Masahaba. Hawakua na nrugu. Hawakua na mama zawa. Na wakizao. Na wakizao. Wali hawakua na wuchungu. Wetu ndi wanawuchungu. Shikal ما شاء الله سيسي واتفضلت ونواجنجو لاو ولا مصحابا ولا واجهات سعد رضي الله عنه ماذا ممكن؟ أكا وانا نفسي ميا مoya نكزيونا يا توكا مoya بعدين غينة مoya ما دين غينة سوى شيء منيامو آه سوى شيء حسكي ونجو ما كي هذا لكن تجردوا للحق لما عرفوا التوحيد توحيد البكية كيف وانيماو حوا كوذا ولا ولا اللوتي. نهي من دين واحد نقول، ويبقى الله سبحانه وتعالى تبيا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، فمن يكفر بالطاغوت الذي يكفر بالطاغوت يستلزم منه أن يكفر الطاغوت، أليس كذلك؟ آه، كفر بالطاغوت هيجب بقا ويتكلم كفر الطاغي، أليس كذلك؟ ويبقى نكتك شرط الشهادة نلزمه مشرك ni takid ni mushrik ndio shahada yangu ni sahihi tumeelewana kwa hivyo usije ukababaiswa bwana ukachukuliwa na wimbi la hawa waislamu ndio sisi tuseme watu wakufurishwa hatusemi watu wakufurishi wala tujamkufurisha yoyote rongo mtupu lakini sisi wale Allah anaoita mushrikun tutawaita hatuna lugha nyingine kuaita les kadale mola wetu amewaita mushrikun sisi tutasema mushrikun kama Qur'an wazi كيف نيبو مؤمن يتكا عمليا نهيز النصوص زوائد واضح قيبو تم نتيجة مشكوبة الروببية بكياقة يا ما قونا لازمة توي بأن عبودية الله سبحانه وتعالى وتنجاني بين اعتقادنا عبادة بينكوا يتأكدكم بين خالق نبينا كم يخالق بكياقة هيا ما بمويلة كيباتي كانوا فاسا ويهو تبنبنو كاننا كفيري وتبنبنو كاننا شيطاني وتبنبنو كاننا أهل الشرك والضلالة ومعين ذلك واضح لكني كيوا بعدهم كني مقر بالربوبية كي شاكا عند اليكو يسمى لا إله إلا الله ناوكو يطوف على القبور ناوكو يدعو الموت ناوكو يدعو الموت ناوكو ينمتو أمي فنجا وإسلاموات الوساء na ile uluhiyah ile nao hakuna kwa sababu shirki na tauhid ni naqidan zinnyume ambazo havikutana tumeleana kwa hivyo duniani hapa hakuna mtu achini muislamu kisha anasema ah muislamu lakini ana shirki kidogo hakuna hakuna hautapata duniani muislamu alafo ana shirki kidogo ni mushriki shirki ikiingia uislamu utoka wote usidangae shirki ikiingia kwenye uislamu lazima utatoka wote uislamu wa mtu fintange barakallahu هذه حقائط لازمة توزي كبابانوه إلي ويتقيد اعتقاد الصحيح تجاه هذه المسائل مميوانا سيسا فايدة يكو جوا عبودية نفايدة إيش كتابه كيليمو كيزيتو كي مبيب كي معاني عظيمة نو ماهانا وكشكو كيسومة إيش كتابه حتى ها صوفية هرزكو كتاتيزاتين كبسا وتقوى ويليو حقيقة عبودية ويليو معاني عبودية ويليو أنواع عبودية موكما ووها ونازل Ta'a mimi sa santa komeha Fa ini itara fa Niwabi fa Wa kathiru mimin ya takalam Hiya takuja ta'ala Dar sa nyingi nabi Ta'ala kwaliyo Tako meha pa Na na wana sa santa mimin Tasmama Eh ya marakibishwa fulani ya hili jengo kwa hivo na kulingana na ahwali ya faa hii shughuli yazi filhalib wiki hii yawitakwa hapa patakwa fangini kwa hivo inshaa Allah ta'ala mimin tasmama kwanza darse yangu is hapa sasa wa tutakapo kwa tumemaliza shughuli zetu hapa muna ahwali sasa wa tutakuja kutangaza na mna gani tutarudi Kwaendeleza kitabu chetu kwa Wego sasa mimi nimesimama Paka itakapo kuambia Itakuja leni, tazawa